نحن اليوم مع أقوام اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه نحن اليوم مع بطل من الأبطال اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدة مهام كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تميز في عبادته تميز في شجاعته تميز في حكمه تميز أيضا في قيادته تميز في ذكاءه تميز في حكمة تميز في فقه هذا الصحابي الجليل هو قدوة للناس ينبغي أن يقتدوا بها إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي أطهر القلوب فاختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة هؤلاء الصحابة الكرام لو ذهبنا نتكلم عن كل واحد منهم لحتدنا إلى حلقات متعددة والله إن نسيرة كل واحد منهم مدرسة لوحده مدرسة في الآداب مدرسة في الإنفاق مدرسة في الحكم مدرسة في القيادة مدرسة في الشجاعة مدرسة في العقل مدرسة في الحكمة تعالوا ننظر اليوم إلى هؤلاء الأقوام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام تعالوا اليوم ندخل إلى بيت امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لنرى حياته شجاعته حكمته علمه قربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإلى هناك يفعدني أن تصحبونا وتبقوا معنا تحديث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون أيها الأحبة الكرام دائما الإنسان يحتاج إلى قدوات مرئية في حياته بمعنى لا يكفي فقط أن نذكر الناس المعاني والآداب والصفات هكذا وأن نلقيها عليهم إلقاءا ليستمعوا إليها ويفقهوها دون أن يكون لهم يعني قدوات يرونها تنفذ مثل هذه الافعال يعني بمعنى يا جماعه نحن انت من الصغر تقول لولدك يا ولدي الكذب حرام وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا ولدي لا تكذب ثم بعد قليل يرى جوالك فتنظر وتقول صدخت كل أبوي في الحمام في الحمام نفس الولد ياخذ السماعه يقول والله الوالد مشغول في الحمام بعدين يقول يبو انت تقول الكذب حرام صح وليتحرى الكذب وانت تربيني على الكذب لا بد ان يكون الانسان له قدوه يراها وصرا يا جماعة يعني موقف قدوة يراه الإنسان يؤثر فيه أكثر من 20 محاضرة صحيح. يعني أنت لما تتكلم عن الشجاعة في 20 محاضرة ليست في قوة أن يرى الناس منك موقفا شجاءا أمامه يعني أنا أذكر قبل فترة صار حادث كان فيه جمس يعني صار له الحادث منقلب وكان فيه يمكن أربع بنات مع أبيهم الأب جاء الضربة عليه ويبدو لي أنه توفي أو صار للشي وبدأ يحترق الجهة الخلفية من الجمس البنات اللي في الجمس دي مع الجمس طبعا نعني السيارة الكبيرة هذه فمع الفزع ما فتحوا الباب ولا كسروا الزجاجات ولا معرفة تتصرف فأخذ التصرخ واللي تطب على الأب وتحركه الناس المشكلة فيهم أنهم يتفرجون يحتاج إلى واحد شجاع بالله لو تسأل كل واحد منهم تقول له نريدك إزاك الله خير تعطينا كلمة عن الشجاعة لقال في الشجاعة ومسفات الرجال ويتكلم عشر دقائق عن الشجاعة لكن هذا الكلام لو جمعته كله لن يؤثر مثل موقف لواحد شجاء انطلق واحد من الشباب كان بطل حقيقة والتيارة تحترك مباشرة وجاء واخذ شيء وكسر الزجاج بسرعة وحاول يفتح الباب من بره ما فتح فتح الباب من داخل وطلع البنات الأربعة هذا الموقف الشجاع في الى الان انا ادخل 1000 كلمه والله عن ال20000 كلمه <تصفيق> يعني بدل ما نبدا نخطب الجمعه الشجاعه غض البصر تربيه الاولاد نريد قدوات امامنا نحن اليوم سنتكلم عن قدوه اختاره الله تعالى لسحبه نبيه عليه الصلاه والسلام طبعا الصحابه الكرام عموما لهم فضل الله جل وعلا يقول محمد رسول الله طيب وأصحابه يا ربي والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لا حق كيف مدحهم يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين من هم يا ربي اي مؤمنين اذ تحت الشجرة تحت الشجرة بايع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 صحابي كلهم بايعوا النبي عليه الصلاة على الجهاد وعلى الموت في سبيل الله قال الله فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يعني فتح مكة أو قيل فتح خيبة فالمقصود أن هؤلاء الصحابة يقول النبي عليه الصلاة فيهم خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلهم وإلى جلالة قدرهم تعال اليوم نختار واحدة من الصحابة لن نتكلم عن نبي بكر رضي الله hurting على, على فضله وسعر علمه وجلالة قدره لن نتكلم أيضا عن عمر لن نتكلم عن عثمان رضي الله عنهم جميعا تعال ونتكلم عن أول من أسلم من الغلمان طبعا اول من أسلم من الرجال أبو بكر اول من أسلم من النساء من خديد. خديد اول من أتلم من الغلمان علي رضي آه. الله تعالى علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن والد علي أبو طالب كان كثير الولد وقليل المال فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المساعدة أخذ علي ليربيه عنده في البيت وجعفر أخذه واحد ثاني من أعمام علي وستعرض أخذه حتى بدل ما الأب كل يوم ينفق على عشرة أولاد يسترمع عنده في البيت إلا ثلاثة أربعة هم الذين ينفق عليهم فعلي رضي الله تعالى عنه تربّ عند النبي عليه الصلاة والسلام رباه النبي عليه الصلاة والسلام وربته معه خديدة رضي الله تعالى عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فأسلم علي رضي الله تعالى عنه وكان غلاما وأيضا أسلم وكانت خديجة رضي الله تعالى عنه هي التي تربي مع أن خديجة هي يعني من سادة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر مال خديجة كانت هي نصرته بمالها وجهدها وعقلها حتى انه عليه الصلاة والسلام كان بعدما ماتت خديجة يذكر لها فضلها يعني حتى انه كان في بيته يوم فطرق, فطرق الباب فكانت الطارقة هي هالة اخت خديجة بعد وفاة خديجة نعم. لان في المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هالة يعني اكيد انها هالة هالة هالة, هالة تذكر خديجة تذكر صوت خديجة غالب الإخوان أصواتهم متقاربة فحتى تقول عاهي شرفي الله عنه ما غرت من أحد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما غرت من خديجة تقول وأنا ما رأيتها لكن من كثرة تعيثني عليها آه. هذه المرأة الصالحة العفيفة العظيمة هي التي ربت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن تكلمت عن, عن شجاعة احتجت إلى كلام طويل إن تكلمت عن كرمة انت تكلمت عن <تصفيق> ابتلاء عن مواقف عن مصاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام لحتجت إلى كلام طويل علي رضي الله تعالى عنه احتاج مرة إلى طعام لنفسه بعد ما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها فخرج وكان الصحابة أصلا يعني حقيقة في فقر وحاجة يعني ما كانت أمورهم يعني بين يديهم الأموال ولا الذهب ولا الفضة ولا غيره فخرج وطرق باب بستان على يهودي قال لا انا اريد اني اشتغل والصحابة يا اخي ما كان الواحد من احتاج الى طعام جلس عند المسجد ومد يده لا الواحد رجل يعني عنده عزتنا فيروح يشتغل مع الرجال فجاء عندها اليهود وقال لا انا اريد اني اشتغل ما اريدك تتصدق عليه اريد اني اشتغل فقال لا طيب سعال انت جائع قال والله نجه عزوش تجائع ما عندنا شي فقال سعال الى هذا البئر فاستخرج الماء منه يعني القي الدلو وابدأ اخرج الماء وتلقي الماء في هذا الحوض حتى إذا أرادت الابل او الغنم أو كده أن تشرب تأتي مباشرة إلى الحوض تحتاج أنك تعب الحوض كل مرة ولك بكل دلو تمره قال علي حسنا قال فجاء علي رضي الله عنه وأخرج الدلو الأول وملأ الحوض ثم حتى ملأ الحوض بعشرة دلاء وأخذ العشر تمره شف يا أخي العزة أيضا في الناس وذهب وأطعم نفسه وأطعم الدوجتان رجع عليه يوم الأيام بعدما يعني مضى عليه أيام من زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لي لفاطمة يا فاطمة ألا تتعبين من شغل البيت قالت بلى قال ألا تتعبين من الطحن في الرحة قالت بلى الرحة بالمناسبة هما حجران يوضع واحدهم فوق الآخر وأحسنت ويوضع فيه ثقب فوق يوضع القمحة والشعيف ثم يحرك الحجر اللي فوق ويكون تحت فيه زلد تحت الحجرين فيبدأ الحب يدخل من خلال هذا الثقب ويتحرك بين الحجرين وينطحن ويخرج في الأطراف فيجمعونه من فوق الجل طريقة بداية لكن يطحنون بها الحب والشيئ. قال لها أنت ما تتعبين قالت بلى قال إن أباتي قد جاءه اليوم سبي طيب إيش علاقة السبي مع تعبها بالراحة وجمع الطعام هذا سأذكر لكم أباته ايها الحبا الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى سدد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها على جلالة قدرها تتعب في بيتها ومع جلالة قدر زوجها رضي الله تعالى عنه وعليه طمام من عشر المبشرين بالجنة أيضا ما كان عنده يعني مال يستطيع أن يحضر لها خادما فقال لها أنت ما تتعبين من الرحامة قالت بلى قال ألا تريدين خادما قالت بلى فاكر أنت ما عندك يعني فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالكمس منه خادما السبي لما يقع معركة بين المسلمين والكفار فالمسلمون إذا سبوا من الكفار أسرى أعدل بالمناسبة أعدل التصرفات والأفعال مع الأسرى هي التصرفات المسلمين يعني أنت الآن إذا نظرت كيف يتعامل اليهود مع الأسرى تعجب بالله هذا تعامل مع الأسرى في عدم علاية طبية عدم علاية نفسية أعدث أشخاص مئة شخص في غرفة لا تكفي إلا لعشرين شخصاً شفت تعامل الأمريكان مع الأسرة في جوانتنامو شوف تعامل يعني أنواع من الإزلال والتخويف بالكلاب والأمراض وغيره الأسرة عند المسلمين لا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسروا أسرة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموهم وأكرموهم. يقول مصعب فوالله كان يؤتى إلينا ونحن حراس عند الأسرة يؤتى إلينا بثمر وخبز يابس ولبن فالثمر واللبن نعطيه الأسراء ونأكل الخبز الياب يقول هو عن الحراس عليه المسلمين. وهذور جاءنا الآن مقاتلين لنا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم الأسراء معناه نكرم الأسراء فالشاهد هم يصبحون خدما عند المسلمين لكن السنة اعتاقهم لو وطئ الرجل امرأة وفي نهار رمضان يعفق من هؤلاء لو أنه حلف يستن له أن يعتق منهم لو قتل قتلا خطأ يستن له أن يعتق منهم مواقف كثيرة يعتق رقبها لو ظاهر مرأة يستن له أن يعتق منهم فقال إن أباك قد جاءوا اليوم سبي اذهبي والثمث إنه خادمة مرضت فاطمة للنبي والسلام يا رسول الله طبعا هي لم تجده فأخبرت عائشة قالت عائشة ماذا تريدين قالت والله أنا أريد خادما أنا أتعب رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كالا متعبا قالت له فاطمة يا رسول الله هذا. قالت له عائشة يا الله هذه فاطمة جاء سريد خادما مضى النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى بيت علي وفاطمة ما قاله موضوع سهل بكنا حتى طرق عليهم الباب ودخل وجلس بينهما هذا كأنه ابنه صهره وابن عمه وتزوج ابنته وهذه ابنته وقال عليه الصلاة والسلام سأل فاطمة جئت اليوم قالت لي والله أنا أريد خادما أنا أتعب وقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم قال بلى. خادم بلى قال إذا أخذتم مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فإن ذلك خير لكما من خادم يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا شوف الحرص على الخير يا أخي هذا يذلك على إيمان علي رضي الله تعالى عنه أنه اول ما تعلم شيء من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة طبق ما قال الله نحن كنا نريد خادم يقول نقول أذكار نعم قل أذكار تنفعك يقول علي فوالله ما تركته أبدا حتى كبر رضي الله تعالى عنه ونزل به الموت وليزل كل إله يقول ذلك علي كان بطلا رضي الله تعالى عنه بطولات كثيرة سواء في معركة الخندق أو كذلك في فتح خيبر فتح خيبر كان حصنا منيعا وكذلك في الهجرة لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر وجعل علي في فراشه لأجل الكفار إذن أضرهم الخلال خلال ذاك يرونه ويظنون أنه النبي الخزام يجلك على شجاعته فلما استعفى عليهم حصن خيبر كل مرة الصحابة يذهبون ويحاولون يدخلون من هنا من هنا واليهود في داخل الحصن يرمون الصحابة بالنبال يلقون عليهم الحجارة ما شمر يوم, يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام عشرة أيام ثلاثة يوم ما في حل فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما ثم قال لا اعطين الرايه هدى رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله اللي بعطيه الرايه غدم لهو ستات الصفه الاولى انه يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاه ان الله يحبه وان رسوله يحبه الصفه الثالثه قال يفتح الله عليه يقول فداه الصحابه يدوكون ليلتهم يعني فكرون كلهم يرجو أن يلقى أن يؤتاها كل وحد يقول يا رب أنا اللي أخذها يا رب ليس لأن يعني اللي بيأخذ الراية بيأخذ يعني زيادة نجمتين ولا يعطونا نشان علق على صدره لا إنما لأن الذي يأخذ الراية ذكاه النبي عليه الصلاة قال هذا يحبه الله ورسوله هو أيضا مؤمن فلما أصبح النبي عليه الصلاة قال أين علي بن أبي طالب وهم الفطل يقولون فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه موجود لكن ما جاء إليك لأنه لا يستطيع أن يرى من شدة الرمض في عينيه يعني أذى في عينيه تفرز العين أذى فما يستطيع أنه يرى م. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه إليه فجاء علي يقودونه بيده فأقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فتسل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودع الله أن يشفيه علي رضي الله عنه فرك هالعينين ما شاء الله أحسن دواء فتح عينيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب فانزل في ساحة القوم ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل علي رضي الله عنه قام وقاد الجيش ثم وقف قال يا رسول الله على ماذا اقاتلهم قال ادعوهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله فين أجابوك لذلك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه إلى ماذا يقاتل القوم وفعلا ذهب علي رضي الله تعالى ففتح الله تعالى عليه خيبر لذلك أنت إذا تكلمت عن علي رضي الله تعالى عنه تعلم أن علي رضي الله تعالى عنه إن شئت أن تقتدي به في صلاته إن شئت أن تقتدي به في عبادته إن شئت أن تقتدي به أيضاً في علاقته مع بقية الصحابة يا أخي لما كبرت أم كثوم بنت علي أمها فاطمة وأبوها علي رضي الله تعالى عنهم جميعاً أكبل إليه عمر بالخطاب وكان عمر خليفة جاء إليه خاطزاً يخطب أم كثوم ف قال عمر يا علي والله إني يعني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة كل نسب منقطع إلا نسبي فأردت أني أناس بك أن يكون بينه وبينك صهر فزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كثم وولدت له زيد ابن عمر الخطاب وولدت له أيضا بنت فكانت علاقة علي أيضا بأبي بكر وعلاقة بعمر وعلاقة بعثمان علاقة بكيف مشرقة جدا تدلك فعلا على يعني تالف اصحاب الكرام رضي الله عنهم اطلعتم نطلع الى ركن بعد وهذا ويشفي انه كان تحت قيادتهم عندما كان خلفاء راشدين احسنت ايضا كان تحت قياده لم يخرج على ابي بكر ولا على عمر ولا عثمان و... وايضا كان رضي الله تعالى عنه نعم المستشار لهم في حروبهم ودينهم اسال الله تعالى يرضى عنه ويجمعنا عن به في جنته ايوا لاحب الكرام جرت عادتنا في اخر كل حلقه ان, أن يكون عندنا مقطع نعرضه لكم ونعلق عليه من المقاطع التي تنتشر بين الشباب والفتيات اهلا فرمتو غيري نخرج الى مقطعنا هذا في اعلام جديد ثم نعود اليكم باذن الله سنبذل مكانك يا في في سبحان الله عجائب يعني كان الاصل أن المعلم يشجع الطالب ويفرح بنجاحه يعني الا تكون المساله لان ترى نجاح الطالب هو من نجاح معلمهم ذلك أنت حتى لم تتكلم عن نجاح الصحابة عن سلامة صدورهم عن إيمانهم أنت في الحقيقة لا تندحوهم هم تمدح من <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي رباه معلمهم لكن لما تذم الصحابة وتقول هذا ارتد على الإسلام وهذا أصلا كان حرامي وهذا وقع في الفاحشة وهذا كان يشرب خمر وهذا كان مبتنب كده لو سمعك واحد ما يدري عن النبي صلى لقال والله إذن اللي رب هؤلاء المدرسة اللي ربت هؤلاء مدرسة ساشلة حتى أنت لما تريد الآن تسجل أولادك في مدرسة قبل لا تسجلوا في المدرسة تسأل عن مستوى الطلاب إيش مستوى الطلاب قالوا والله رسوب دائم وهذا مفصول وهذا قفضوا عليه في قضية مخدرات وهذا والله عليه قضية قتل وهذا يتحف كل يوم عند تقول والله المدرسة اللي هؤلاء طلابها دريل أن المدرسين ساشر. ساشرين خلاص لكن لو مدع حسن تسأل أيضا عن المدرسين لكن تستطيع أن تعرف المدرس بمعرفتك في الصالب كذلك شوف الآن يعني هذا المدرس اللي عرض المقطع عنه الأصل يا أخي أن يصفو قلبه على صالبه وأن يشجع على الخير ويقول له ما شاء الله عليك والله أنت ذكي والله أنت متمكن أنت متميز لا أن يضيق عليك أينا. لبسوح المدرسين يواجه ضغط يعني ما عنده فصل بين الحياة العملية والحياة النسرية طيب كل مشاكل في البيت في حت حر التف في الـ الله الـ يعني صلام وطلام ولا يعني لا يعني والله ما والله وجنا والاخار يعني كانوا يطقون لكم مدرسين قادر اتهاوش مع دوشه اذا يضربك والله هو صحيح يعني الاصل ان الانسان يطول ما بين هذا وهذا والا تكون ضغوطه في داخل بيته تؤثر في مدرسته وكذلك الامر الاخر يعني الضغوط التي تصيبني في العمل لا ينبغي ان تؤثر على بيتي يعني انا لما اتهاوش مع المدير ثم ارجع إلى بيته اضرب ولدي هذا ليس حقا يا أخي. ولدي ايش ذنبه في هذا حتى كثير من عرف طلاب تعقدوا من المدارس تعقدوا من الدراسه بشكل عام سبب مدرس يعني يكون اسلوبه مثل المدرس اللي قبل شيخ المقطع احسن كره ذلك انا بعطيكم قصه على مسألة ضغوط العمل كيف تؤثر على البيت في قصه لطيفه قريتها مره اسمها من ركل القطة من ركلها ضربها برجله يقولون في واحد دخل على المد... على على المدير رئيس قسم دخل على المدير وقال هذه الاوراق اللي فقال للمدير أنا ما أريد الأوراق أنت ما تفهم كم مرة علمك وضرب بالأوراق فرجع الرئيس القسم إلى مكتبه دخل عليه واحد من الموظفين قال أنا سأذهب عندي بودي الولد المدرسة قال ونحن نشتغل عندك ولا عند ولدك أجلس مكانك ولا لا وقام يصرح عليه راح وجلس الولد أخذها عمه وده للبيت وحله المشكلة رجع هذا للبيت وهو غضبان دخل إلى البيت جاء إليه ولده قال لبابا اليوم المدرسة أعطوني شهادة شكر قال إ وعطى كف على وجهه فذهب الولد يمشي فأقبلت الهرة الصغيرة إلى رجلة لتلعب به عادة فركها لها من شدة الغضب الولد طيب السؤال من ركل <تصفيق> القطة المدير وفي الحقيقة ركل القطة المدير لأنه سلسلة هي لذلك, لذلك سبحان الله فعلا ترى تعامل الإنسان مع الآخرين كلما صار تعامل مشرقا يمتصوا غضبهم ويتلطف معهم استطاع أن ينقذ المواقف قرأت مرة أن 87% من حوادث سقوط الطائرات بسبب الحالة النفسية للطيارة مشاكل أم كده وسقطت الطائرة بأي سبب السلوب التدريسي حقيقة يعني الآن لو لو يطلع الطارب بطريقة حل جديدة او بسلوب جديد يطلع أن يشجع يبتكر. من لكن هذا السلوب حقيقة يعني يجعل الطارب يكره المدرسة يكره دراسة يكره ما يكون عنده إبداع نهائيا ايه احسنت وهذه هي القضية التي نقصدها يعني يا اخي الصحابة كان لنا بالتعليم اي واحد يأتي له بإبداع كان يقبل ويشجع عليه ما كان يكبته ويشعرني انا بس اللي عندي الافكار وانا اللي عندي العقل بل يفتح المجال لمن يريد ان يبدأ. انتهى وقتنا والله ودي اسمع صلى الله عليه وسلم ايها الكرام اشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم واسهل الله عنه يجمعنا وياكم باذن الله تعالى خير وان يجمعنا بالصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بصحابه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميعا في الجنه الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون ومسافرون على هدانا سامرون